ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل لله شهيدا بيني وبينكم وأحييني هذا القرآن لأذركم به ومن بلغه أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلة أخرى قُلْ لا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُنَّهُ كَمَا يَعْرِفُنَا أَبْنَاءُهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم والذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعاقلون وَأَدْنَى عَلَمُهُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولقد كذبت رسل من كُذْبَةُ فصبروا على قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُذُوهُ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَنْقَدَ جَاءَك وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَإِنْ سَتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقَةً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذي يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو تتكم الساعة وغير الله تدون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون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 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لعلهم يتقون.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 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته شياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين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 126-وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 127-ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا مِنْ هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولا إك الذين أعطينهم الكتاب والحكمة والنبوة فأئيكفر بها هؤلاء فقد وكل بها قوم ليسوا بها بكافرين ولا الذين هدى الله فبهداهم قوته قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۖ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وهذا كتاب أزل له مبارك مصدق الذي بين يديه ولتوضير أمة القرآن ومن حولها.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 111. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 112. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون 113. فالق الإسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيدزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفزق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطفعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فحينه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمها ليأمكرو فيها وما يأمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذابه شديد بما كانوا يمكرون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 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ هَؤُلَاءِ بِمَشْرَكَاؤُهُمْ لِيَرْضُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عليهم دِينَهُمْ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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره ذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاة كُلُوا مِمَّا عَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِيُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ ثمانيه ازواج من الضن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم من الانثيين اما اشتملت عليه رحم الانثيين نبئون بعلم ان كنتم صادقين ومن الابن اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم من الانثيين اما اشتملت عليه رحم الانثيين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 فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿105﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَتَمَّمْنَاهُ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقول لعلكم تُرْحَمُونَ أن إِنَّمَا إنما الْكِتَابُ الكتاب على مِن قَبْلِنَا قبلنا كُنَّا كنا لَوَافِلِينَ أَوْ لغافلين أو تقولوا عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة وَرَحْمَةٌ ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب الله وصدف عنها سَنَذِرُ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عن آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ وَيَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ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 أتاكم إن ربك سريع لقاب وإنه لغفور رحيم.